كلا إن الإنسان لا يطعام أرأه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي أنها عبدا إذا صلى أرأيت إم كان على الهدى أو أمر بالتقوى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 فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ